بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين.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 آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ سُمَّ يَصُرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلَى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 هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ أَلِيمٌ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 يَجْزِي اللَّهُ رِيَاجِ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ الصَّالِحَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 لِلهِ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَتَرَحَّصُونَ السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ مَحْيَاهُمْ أَمَمَاتُهُمْ سَاءَ إِلَّا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً, سواء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 فلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون والى تجلى عليهم اياتنا بيينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين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 الساعه يوم اذ يخسر المبطلون وترا كل امه جاسيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترا كل امه جاسيه كل امه تدعى الى كتابها الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا لَنَسْتَنْصِخُكُمْ فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وامنا الذين كفروا افلا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 وَقِيلَ الْيَوْمَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَن نَّسِيَتْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَقِيلَ الْيَوْمَ لَنَسْأَلَنَّكَ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ انكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا